ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا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 الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على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 فَالْيَمُدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعُ فَالْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ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 وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار محللون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ اليقبض تفثهم واليوفن ذورهم واليتطوف بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِدَّة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 خوانا وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين اماكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهوا عن الْمُنْكَرَ ولِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَأَيُّكَذِّبُوا كَفَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ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 اسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 إلا إذا تمنى الق شيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِي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 اَمْ تَرَى اَنَّ اللهَ اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُ الْوَالِي الْحَمِيدُ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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْفٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي أُجِبِهِ كفر المُنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأُنبئكم بشر من ذانكم أن عوادها الله الذين كفروا وبأس المُصير